يعرف المجرمون بص ما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك مات كذبا هذه جهنم التي يكلب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان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 متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين ذن فبأي آلاء عبك ما تكذبان فيه النقاصرة الطرف لم يطمسهن إِن سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُمْ الْيَقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ مدهامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان